بودون وتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرانا لسعيه وان له كاتبون وحرام على قرية أهلناها أنهم لا يضيعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب يسلون وقتر بالوعد الحث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 نَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ مَا أنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ يَلْهَتَمُ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ